ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما نلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون